سالة وردي يمكن يفرق ويقى حبيب وحشان يعني وخيفة لي وحشان يعني وخيفة خدلو يا هوى مندل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيب اللي رايح لحبيبي خدني من ساعة ما وصلني حبيبي ناي تيوسه يتهدي ووقف على وحياتك يا طير حتى توشوش كم كلمه شوق لحبيبي امال يا طير يا نعدي وفايت هدي ووقف على حتى توشوش كم كلمه شوق لحبيبي وشي وندور انا وانت على حبيب Be